Sto... <coughs> Sto.. Allahu Akbar. Allahu.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 سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون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 في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله أكبر الله Szanowny Allah Przewodniczący Komisji Kultury, Panie Komisarzu, Panie Allahu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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل انما يوحى الي ان